ولا يملكون موتا ولا حياه ت ولا نشورا وقال الذين كفروا إ ن هذا إ ل ا افقن افتراه وأعانه عليه, واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا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 ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أ ا ن ت م اضللتم عبادي هؤلاء أم هم, ضلوا ام هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك أ ن نتخذ من دونك من أ و ل ي ا ء ولكن متعتهم واباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا, وكانوا قوما بورا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 أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل ا ل م ل ا ئ ك ة تنزيلا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 فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أ غ ر ق ن ا ه م أ غ ر ق ن ا ه م وجعلناهم للناس آ ي ة واعتدنا للظالمين عذابا أ ل ي م ا وعادا وثمود و أ ص ح ا ب الرسل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 لنحيي به ب ل د ة ميتا ونسقيه مما خلقنا أ ن ع ا م ه و أ ن ا س ي كثيرا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 ف موسوعه النابلسي ر ل هذا ع ذ ب ف ر ا ل و ه ذ ا م ل ح أ ج ا ج ج و ع ل ب ي ن ه م ا ب م ي ه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 إ ل ا من شاء أ ن يتخذ إ ل ى ر ب ه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت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 والذين ي ق و ل و ن ر ع ن ا ع ن ا ب جهنم إن ع ذ ا ب ه ا ك ا ن س ل ا م ن ه ا ساءت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 إلا بالحق و ل ا ي ن و ن ومن ي ف ع ل ه النابلسي ا للعلوم الاسلاميه اسماء ن الله ع م الحسنى ا ف أ و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 م و ر و ع ه النابلسي و للعلوم ا ل ن ا س ل ا م ي ا ا ت ن قرة أعين